Akken aras-issemmed, akken arazen-diɣ, akken aras النواليس، un utni ad aɣen awal-is, Un nutni aḍefen abrid-is, un utni ad iliri tesbeist, ما الصح um akkenwakken- إ ل ad مع الناس ودخل الانشتنين بالنزيد ويبغتل وينوثيد وليو عندما يسرخ الماء سيمانيو أدس بقناة الليغ ما تشيد مذيك قارن أي نرخ من نرع نغاد ينحلها ودخل من خلال ناير أكن لكن يدسكن لحيث أن عبادة بن يندوى عيسى عبد الله ورسوله إلى المؤمنين يخلف أي مين وين ذوي نوع الدم إرمين النصارى خطرش النصارى إن ناس شن يضرب بغير سام في لكن لسلمة ربيعة ددغار الناس نسانيذ نصر بيان صبحانو نو الناس دويس لا تام يكسر خن ضرب بيان صبحانو ويرناء أكن المؤمنون ما الله من ولد وَمَا كان معه من الهه رب قري لا له من دلم نيتصا برب يكشركم ديدس ورينا رب الهه نيتسا ويرنا رب سبحانه ولس عالم ميس ولما يثبت تصوره من الاخلاص تصوره صح وبصورهش يمزيان لا بعدان انقرنا حفظا القزلنا الخلد إني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقفئاً أحدا يعني مع الناس إني في ربينا الذين سبحانه ذا وحيد يقول له وحيد يقول له ويرنام مثل من سغيه حواجن بالدن من سغيه طلباً بالدن من سغيه حواجره لكن يسجل يقول لا يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي مدن تكون كون وير تحوج مربير كون وير يعني ملث الطلبة خطرش يعني ما غير قويني وتفكر مرتسعين وين مدي في كام وين مرت في كلام وين سعرة إذا نسيت سنغروم ديك <تصفيق> النعام ثوم ديك الخير اي ما تبقونش تاكين ربعومط والطلز يهي في الاول خاطر الشرب بن سبحانو الغني وهي ميله عبد يكن مثل جمزور ونوال الا ماذا جرول ونستر انه مرق قبريس ونستر انه فرنسيس يكن مثل يمدني طومشطو حنقران نزولو و قالو 90 اين رزق القزم الكميه كلمه كنت كامل و صانين يكذب اولا كذب وشبحني البيض كفران المسيحيين يعني النصرة بدها كفر ويمين يمين يع يعني بدها عد النع يعني سكر سيدنا عيسى غير في تيون على ألا مريف جعلنا، ألا مريف تسكرم ذنبه يصرف فيه ويرنق بأن أقوى تصليات إيدي سجن، إيوانش تاكير باللغوري دو ذلك ويرنع نثنع توحدنا أننا أننا كنفوا بنا ذلك أراد ينالم بلا ما يسعى ذلك ثم تتكير أراد يرونه بلا ما تزوج ذلك يتوهمل ويرنبغي أن يصنع يعني الناس مدام كل واحد سيدنا عيسى الدروس مكتوب مبلمة ما تزوجنا غير مبلمة يسعى ما يصعب الداس سيدنا آدم يورث عيسى بس يورث مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيا ايه هي زعما بيانزني كيفك انا ما عندما تسدنا آدم في الاسلام ربيع يجب أن تضرب جوكاً ويرمام خلال ورئو عرف ربيع إنه يصرف إليك أكني تفغام ويلاد أكني تفغام سبحانه أكثر ويرمام سينسرات السفقين ويرمام عساس يماليس وأليفك أليفك لقدر أبو قرآن ويسن بلغ ويرسن ويمرض سبحانه أكلار في عدد وحدث ويرنى ويذن الملائكة أكيد ذلك ينضى البيض لن يستنفى المسيح بأن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون أكيد إذن ينرى ذلك بلغ الظنة الربين الظوء عنه ويعني يقول ويترني منست يعني نقول ترني منست أن كان غرج لأنها خاطئة الملائكة ضوعة الربين وخدمة وينتد ديومر وأنه يديون ما يقصى الربين ويد الملك ما يقصى الربين وينتد ديومر أكل ويسيرنا عسى يعبد الربين وإن يسن قوم ينس وإن يسن دوكاليس ايو يدي يعني ايغو نواليس باللي ربي ثو سبحانه يدير خلقن ربي سبحانه اكن داغر اكم يدير خلقن مكيهاثع يمكن فخر ربنا سبحانه الروح كدة السلام رينس ويرنان ويجذذ وين الروح كدة يرجع ويناد أكني على تدارويد مريم في الإسلام الربي هكذا خطب يدسكب اللي عن صدنا عيسى يعني ديون الروح قال نروح ادي خلق رب سبحانه ويرنان إيش قتي بأرب أرب مريم ويخشين يعني أروع برضه صوت ولماذا يريد أن يكون وهمًا؟ فإنه يجب أن يكون شكورًا لأنه يكون أعران فإنه يجب أن يكون يزمر الله رباه وربيه مربي على كل شيء إنقدير يوجد أن يكون هناك شيء يزمر خطر من فور إيه من سبحانه ونساعد زمره ونحن يجب أن يزمره وما أنه بالليل سيدنا يكون ذل عبد الربية سبحانو ويضمن الروح ابس ابس دار كبير ويخلقتي اكل وذا ما تشيل بالمس رغم شعور الكرام العباده يلس امالنا من فونس ولي يوم من يوم الرب يسنت بالليل على سيدنا عيسى نغي الناس مريم فلا تستمر في <تصفيق> مدلن أكمل الآن لذلك كان بالصح سيدنا عسى يكون سويا يسفكون ربما في الصفات تعليلين في الصفات في منحنين أظل قدر وإزالك القرن أرى في الجن في الشبعي سبحانه ويرنغي ما هي من بالصح هذه منصر جنة إذا كنت أربينا سبحانه إذا كنت أرى جزي أرى جزيس أرى جزيس أرى جزيس المؤمنين إمدى من العليق أدف أين شدهان أدف أين إقلاق غزيدان أدف أين إفغان ذاين صرف رحان ذاين صرف سعدين تسمعين العليق ودليل بالناس أعني بسر جزاء الربية خطرش إلاق وين من الخير أليك الخير وإذا هو وضع الخير وإذا يقين وإذا يزد وضمنين الخير يقول لا, لا. إهين الجنة إنه مرة أخرى في الأيام وإذكاره وإذكاره وإذكاره كمرة إذكاره وإذكاره إلاق يلاك ذلك أسيخ ذلك وين يأخذ الجنة؟ إلاق أيدوك بريديس ويخذين مخذين أرد السورة الغراث ويوكنان إن شاء الله أبرد للمير أرسيل أبرد للمير أبرد للمير أكن الدين من ربهم سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله العظيم سوى هي يمينه من بالجنة بالصح والنار بالصح، أكان اسم النقي هي عم يزوره إلى قط إلى قط إلى قط ذبرام وتفكى بالدهملون والجهدلون أكله أردكش ملجن ذاك بدراو سع تطس طعس، إيه من هم يتسد في كاربير، إيه من هم يتسد في كاربير، من هم من ذا الممنين اللبيات نو كن سيدنا محمد في تفرقوا ما بين المس نومن سيدنا عيسى في تفرقوا بين المس نومن سيدنا موسى في تفرقوا بين المس نومن سوا كل انبياء المرسلين اكل ما لا ما نفرق بين احد من الرسل وذكر ير الفرق برسم مين نغير مين أنك كنك اليوم كنك من ليام راه مزيان ما طوح صرت نخدم غير من خضار فرونج هلال واسما الا غاديهم سكن خرك انا كان مسلين صرت نخدم من ايم داني لوكاندرا مزل اليخدم من قوانين بالقانون اثلو وزن سوا ولا ربي سبحانه انام بالليل وخدمنا راه اكنز لينا ربي اكلت يوم الربيه ايه هي علاش شو ما راني نهز شو يد للمريض سير الويل <سؤال> اي نخدم الي <سؤال> دان لا كاينين اما اما تبوشو اكنين غير لسي من هوك اللان بالصحار من هوك اللان يخضاب من هما من يعني يبغيو بريد هي الحوايج كاينين ما بغاو سبينا فود لوين اما كاينين لا اما كاينين ار بغثو كن انشتاكي هي اكندي وهذا يجب أن يتساعد يتساعد المدين بالصح أرغب أن يتساعد أغير بالربين أرجم أكل من الله آمين هذا ماذا؟ تساعد إمارات الضرط الخير كيف تراجعون وتحصل إلى قصد خدمة إن شاء الله تصرح الفضل للربين سبحانه وهذا يجب أن يتساعد المدين يجب أن يتساعد المدين يجب أن المدين أنك رقص عظيماني هناك ربي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدك الكافرين قلت لي أن يسبق نظر أنا أخذي أن يسبق نظر الجنز سوف أخرق نظر لكن كل يوم أدفع من المسونش تكير أي مدنب ماذا يتسجلون؟ ماذا يتسجلون؟ قوم يوحد توحيد الخالص توحيد الشعاد توحيدene فتقوال مؤمن ثمًا للتشر يعقلك وتعركemu ربه ولديه آخر وحسب واضح واصفه تلك باما يوار وسمى به سعيد هنا واليهبر الأجيزة من الصماز والفلسل لمسا beliefs لني覆 batteryhee حيث بين الصحاب وال достation من ربنا م وأكدو وادي شهد شهاده من حامد فز ديقاتي كوان وادي منك كنباغي سن سنفير وادي يحسب بلي يصنيد العب الربي وادي مشقاعي نفس انا دوم اريم داني اكل ملان عند ملان الى قف غوان الى قف ظفران وين عيسى يشرك ويذهب الناس أكيد ذاق إلى قتسي من بالعبد ربهم يخلقته ذربين سبحانه ويرنع ذول النيل ونروح يشجع نشجع ربهم في أرض يعني إيش الأرض عبوطيس ويفقدوا تربيتين ومشي ذين ذاتوه من المدينة خطر شكل ابن النعل وكان ذاتوه من جزء في قتوى من الطاس الطاس والانعجاب لكن ده من الطاس الطاس. سيدنا آدم أرزق ففاس أرزق ماس إيه ويدوا ولكن وين نتيد سيدنا عيسى وين الله هيك وين لا يسأن باللي عنكيم العبد الربي يوم ريد وين يفيد يمر مر وين الصي أكن يفيد والصا أكن رثنا عبده واحد السطحانو أقول قرار أنذكر أشرف جديدس ويرنا علي سيد بالليل واليوم لك الجنان تيديت في واليوم ملك والوضع صبر المؤمنين الصالحين الذين العلي سيس نراتي جزيغ ورسراتي غير اكل بغنمي لابس سيف صغاين اكسو بد سيني تو بد ناكم الدان يعني سيس ولكن لا يمكن أن يقلع ولكن الحديث 9 ربين أرى جميعا خاطر خاطرش جميع الجنود وثمانيات القرآن قال أن هذا الشمع يجب أن تكون هناك يعني أن هذا الشمع يجب أن تكون هناك يجب أن يجب أن يعمل في أي لديه أن يكون قارن ونقارن ونقارن ونقارن المهم أن سبحانه وتعالى لا تخطر أهل سوحيد أهل سوحيد مولان سوحيد مولان الإيمان مولان عبد الله ربي يقوم المسيس بشأن سبحانه وخلالا لا يجب أن يكون من الجنة ويرنغي سبحانه يجب أن يكون سبحانه بالله وغزم الله بصدرجة الله وخلالا يقدره ويرنغي أن كيف الشرطة إلاقنا يأتي يخدم ويلاقب يديسين ويقول لهم أكند رسان في رواينا يقولون ربّين ونظر مريرين الكعب ربّين ونظر مريرين يومن سوى الكعب سوى الاشتكير ألي حرم يعني غير جبتين نساسي حرم ربّين ألا أرجم أل كان لا يكشف سالفضلي غرّ حمين سبحانه أكند رسان يوم الحديث سرد السرقنا يثمتن ا صور سوور بن جبل النادي واس اللي غزال من فيونس 43 السلاميس يعني اللي غزال فيرس غزال فيرس اله عيد بنيه قريت ينيدام وعاد اللي يشبه عن عمر الرسول لبيك يا رسول الله والصديق الصديق اللي علم ان عبد يعوذ understand clearly what happened if we are so exten confinement whether it is last one or not we are so since rising Yes.. we need to lift up to our Messenger of the Lord and let's rest and because we are told the exhausted قوريس كريره ماشي جديد يعني برنامج اليمن بالرضى سيدنا محمد صلى الله عليه وربنا اسلاميس باش تعيق ستيدس يعني صدق يعني صدقه من قلبه الى قد يري من يسئ اني نقار في زينين غلان قوليس هكا يا ناس افتح رب كبير الثحر المربير يعني هتصن عرب غيثم الثحر المربير في ثمث يفرح مؤاد بن جبل هو لك يفرح حقا فقاس يناس غسل إلى مدخب براسي اسم الدن قتب الشرف يناس خطن مو الشئ يفوت تسن نرى المعناس يقذلك البلادان قال ينون بالله أخذ مائنة بغير المهم ur cemeḍ ara المؤمن yebɣa sin lmumel imara inini yumuyumen swanect-aagi. Wa d yessin d acu i dtefir. Mbla ccekkaye t maten inimi ydi. lmumen ad-ixt Salali. Lmuen الط ixdem. ɣaas ma yella yexdem maca leɛma ara yexdem. Ɣas ma yella yeddel s lqef la kan i ydeb. Yemara di خاطر شمنيك حصان دا شوفي دا تقدر باشو يتسم كان في خلال ربي سبحانو ويرنام منيك حصان دا شوفي دا, شو دا, شو دا شو زال وين راه يظهر اشبحنا النبيه وين راه يامن النسيس اكني وتا وانتفرا وين ان تشكين حكينا تام النسيس ويرنام في عمضر بالليل وتصفر طرف الى مادامكم النسيس اكفرض اكني وتا اكنا لا ديسجن بالليل بل ما لكم ضل اكيد في سكني خضيره المهم اللي ما نيل اقلمك لي ما نزديات اللي ما ليك صحه اللي ما ليك واني من إل من, من, من لقي الله لا يشرك شيئا وقد دخل الجنة يعني أين؟ إذا كان يمثل أين يبدأ أن يصلنا ربي؟ وما يقرأ ربي سبحانه؟ وأنه يرى أن يرى أن يكون لهذه السكرة أين يرى أن يكون إلى قدس عملي منكي بلون لا يهم أن يقول لأينا يمسيناه أموعة ذا شو الحقر بغض وإذا شو يذ إذا شو الحق في حق السن في الناس قصة الحقر بمن في مدن للوجه ما يناغ الحق السن في الناس ظرف ظل ربي يفتح نوم ويرناغ رب غمار دين خلا ورستع وذرة إمرادين رب خلا ورث الجرعة خطر شيء إمرأتي وعد سكلا بين ستة وعد ست وعددها أريلين إذن أنه لا ومارث عبد الحق في ربط في مدنم أث عبد الحق في النار دي في دسكرة كم هي الحق من أكن رث عبد الحدث وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حلفاء ما هيهم يمردني؟ أكن رث عبد الحدث اكا و يمنا الحق نص الفضل الربي و الخير لازم يفرق يمر الليل ا الجنة جنن و تذش الشو وين سين سنشت النير دا درا هوكيد الجزه اقرا هوكيد الجزه اطق الحان يسر اكنرف يف يلم درسول العلي الخزايب العاليه و لمي ما حد تذكير امكيد سن اينو كنين اكنا بنيسين و شومي تلقضتو حشين وين راه يوحد المرض ديالو وين راه يمني سيس اكني وتا وين راه يضفر اسكنا يضصل مزن واش بي الفير اي دي سكنا يفلس تصربنا لسلاميس يمتو كليس باللي غالا امانه كنين الى قد يدير يزدر يعني يتززر ديال سون لون الى قد يدير بين تيمنون خاطرش لي مناكين بدرجات ويرنالهم مناكين اكن دي سبغل ربي سبحانه و الله ياكنيه و يا شبحنا البيض فالنسخه ربي غنسل يسبق الخير كي الخير لا كف الزين الصفاس يمين اطفصح من كان ادنغال اربس وان شاء الله تكتبو لي يجب أن يقوم بأسفل أكثر ابن السكر ماذا يتمنى؟ إذا كان يضم فضغ ضدغار إذا كانت ذكرة إذا كانت ذكرة إذا كانت ذكرة ربي صبحانه ماذا إذا عبدالبن صبحانه وحبث وحبث وحبث على النار أشريك ليبث فهي لا سيدنا موعاد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هم كي كفرح إيمان إقسلام أيو إيمان لكن إيمان إقسلام أيوة ولا كي نزدته يعني مش في إحنا البيع في لسان صربيان صلامة هم بلا شك ويدكون ويدلو كنيك أكن من الله أنا سين زغنا يا مدار إلى قطفنا ثم سنينه الطاعنة العبدين ادخل مض في <تصفيق> كل الشكاير اين ندخل مض اي وضم الرب ينحدث ارايك ان لقد عبدت وتسنم صفات الانسان وتسنم الذل الانسان وتسنم اكن ذاغ اسمي والاسم الكسمد اكن اراكمت سي خاصنا نحرق الدانل ادي فغاتزبد عن لاغ سمولول كرا ما يال تاوسا اقعنان اكس وصفا الاكس وقنن اروين اقعنان ربن سبحانه الا قد يغير اسم ما صفا ناغ ساوسا اخر ما يولد يدين يلد قران ويلد الحديد ناغ زينون تسبنن في من رضوان لكن غير يعني السلف الصالح في الاسم الرحمن الربي وقراراً أن نفدي مولان النار نفدي جذوذ النار رفعاً اشتاكين ونفرون كمريس جديد جديد إلى قتلهم في ذلك الكريم 15 ربي ما هو قلد النار المثنين لا يجب أن نفرون 100 سنين لأن اتمن <تسلم> يعني السوانين يكون يوم الربيع وتوحد سبحانه احداث وقلنا قال ما تسكر ما شريك جديد وقال قال ما يبغى هي اديكم ادنين نشتكي غلب عيني يد الشبا ويد النثار وجدنا اباءنا على امه وإنا على اثاره المقتدون انين خط اولك يقول السحر خط zemrent ad dirilin imezwura qran, zemrent ad diri imezwura, ur ɣrin ara ur sin ara, kečč ayen i-ilaqen ayadan ad tesqsiḍ, tqelbeḍ, wat ttnadiḍ what sukreḍ ilmen akken i ara tissineḍ ma yella annecdakin iصح ن. Ihitwalam amek ara yili liman ay atmati. Ttwalam ايمير رسلان خاطر مشيت كانت كغاذكرك تيغيمدن كتشي غديرغ ف على حسابي ولكن يد ولا غسيا اذا قض الصوم تيجبد قرط بنوض الايماني ملي تيجد تعارست الفرق بنوض تولد تي امشي د السجار بين سيدنا جبريل فيفان بن زين ان من داك اللي راه النضرب <تسجن> برب سبحانه، يصير نذ، إيه ينتمي مسلم لكن أصغرات، تمضي مسلم لكن أكثر تسلمدن، سمضي مسلم لكن أكثر سكنين، ونوكني مسيرة أمر ذلك ير وين راسس تهنن وين راسس لمدن، ونحمل ضرب سبحانه وقسط قسط، ونحمل إيمان إرديا دام الحمد لله سفقي نس إغذية ده غرض سعيد ويسه نقد الفضل ينس أهزل ينس وده الخير جل ده جزء أم خيد كسد نو أم خيد سيد هو لون أم خيد سيد هم دانن لما قيمن أكن شبحن لما قيمن أكن ذا غن صدقن ونها سوشي ما يتمت أي نقد كسد تكسن نقد كسد نو في آس أي نقد كسد أنا الإكس سنين فضانا لكن دنو الطع الربي سودم أصدقه ذلما ربي سودم أكن درم إحقوان أصدقه إمرني بلين أبذل صوحي أبذل الإخلاص أبذل القار الطع الربي عند العبادين ذي نقل قد و فيا غدي إلى قصر الأبردين وإقعد لهم إقوامين ونقرر صورة الفاتحة عمر بن سبحانه ونقرر أكبر يسجد صورة الفاتحة يميد قار إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقرر بيه هذا يقدر أبرد إقوامين أبرد إقعد لهم وأبريد ذكين ينحن زورا يعني في دين عم ربين سبحانه الأنبياء الشهداء الصادقين والصالحين ينضرب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونرأي لئين يدسه ونرأي لئين أكني الله يفوز ويربح ويصود أر الخير ويصود يعني مرتجران العليا ولم تفوث من الجنة أتسلم سوحي ذكير أغند الجنة أتسلم ذيس أكل وثا ولذا أكل دينار دي. وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أنفت هذا هو التكيب سليم كينين داوصر ربي امي امي الدينامين هو كينا برديو اي قاعد له الفورفيت حضره ابس الفرن من ناضنين سوا نشتاكين اكلو الصام ما يل لم تبادم اصبع عم وينا تصحبر <تصفيق> ما ايكوان ار لي ما ما تصيح ازجان الطعرب الطعطش بحنا البيع لسه الجمر تماريننا <تصفيق> الاكسيديو ويل دون صيام ايضا اليوم اجاكم للهنا الرب يوم وبحمدك اشهد لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته